بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام يوم غلبة الروم في أدنى الأرض وغل من بعد غلبهم سيقومون في إضعي لله الأمر من قبل ومن بعد يفرع المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعظ الله لا يخلف الله وعظه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون بعيرا من الحياة الدنيا وهم عن الآشرة هم وافرون. أن يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا من حق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس لقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضَةَ يَنْبُرُوا كي كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الَّذِينَ مِنْ تَبِرِهِمْ كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوا أَكْثَارِ مِمَّا عَمَرُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ الله هم يظلمون ثم كان الذين أساءوا السوء أن بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ليترجعون ويوم تقوم الساعة يدرس المجرمون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 وَأَمَّا الَّذِينَ تَفَرُوا وَتَذَّبُوا بِآلَاتِنَا وَالْقَاءِ الْآفِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَبَابِ مُحْدَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تِرْهُرُونَ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 إلا آمين فيحيي به الأرض فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعطرون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأهله ثم إذا معاكم دعوة من الأرض وهو من في السماوات والأرض كل له طالقون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيثه وهو أهوان عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بعض لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملفت شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم في سواء وخافونهم كخلفتكم أنفسكم لذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين الدين حنيفا فقوة الله التي فقر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منردين إليه واتقوا وأقوموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين قرأوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسهم الناس برهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم هدا ألاقهم منه رحمة هدا فريق منهم بربه تبتعوا فسوف تعدمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتتلم بما كانوا به يشركون وإذا أدتنا الناس رحمة فلقوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت ألبيهم إذا هم يقلقون ألم يروا أن الله وَسُتُرْ رِزْقًا مَنْ يَشَاءُ وَرَقُهِرْ إِنَّ كِبَى الْبَلَاةُ لُقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَا الْقُرْبَى حَقًّا وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِينَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَا اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قبل كان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 انه لا يحب الكافرين ومن اياتي ان ارسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمتي ولتجري الفلك بامه ولتجري الفلك بامه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قَدْ نَثَرُوا رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَنَطَقْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فَنَطَقْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ